انما الحر وما عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يؤكل الا به لغير الله فمن اضطر و غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم